أكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم تغفرون لمن في الأرض ألا الذين يتخذون من دونه الله الله حفيظ عليهم الله كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُمْ فَأَنذِرْ مَن يُرَابٍ لَّتُنذِرَ مَن قَرَاوَ وَمَن أولى فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو ش Kiitos. تطير السماوات والأرض يا بسطور رزق فِي كَانُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُونَهُمْ إِلَيَّ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَى يَشَاءُ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا سبقت من ربك إلى أجل مسمى اللقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منهم مريب فلذان كفد واستقم كما أمر ولا ت تابع أهواءهم هو ام اللهم ربنا وربكم لا Oَُّم <هجتهم> دح غةُ والذين آمنوا مشفقون منه Amen. Oh. Um. وترف حسنة نذب فيها حسنًا حسنًا Mm. ولن بسط الله الرزق لعباده Wa <laughs> mm وما له صبر شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويعفع كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط Quan الذين <تصفيق> استجابون إذا أصابهم البر يوم ينتصرون إنه <تصفيق> ولما صبر وغفر إن ذلك لمن رزق الأمور وقال لَا إِنَّ الظَّالِمِينَ شِيَعَ عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا Istun mana وَإِنْ تُصِيبُوهُمْ سَيَأْتُوكُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ كَانَ فِي يخلق ما يشاء فهو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من إنه وليم قبير وما كان لبشري Kazali ولكن جعلناه نورا